أبي العباة السحابقة كن يدي سليلا مبعي سنالا سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال وقويد سهل بن سعد جاء الرجل الني رأي إلى النبي نبي صلى الله عليه وسلم فقال وقويد يا رسول الله رسولك إلهي دلني اتصي على عمل, عمل عمل عمل كاسو إذا عملت مكان سمعي أحبني الله ألا أهو إيجعلانا الناس ضدكنا أي إيجعلانا يام فقال مدربي ويقول يري ازهد زاهدك في الدنيا الدنيا ذا بحيدا يحبك الله الله كتعلان ايه و ازهد زاهدك فيما عند الناس ضدك اكتو ذا يحبك الناس ضدك كتعلان حديث حسن وحديث حسن يري امام نووي رواه ابن ماج اي وطير و اي وريم بأساني دس ندي الحسنة حديث كان أصنا ويقول كمية حديث الغو التعقيد نووي وضعيف كهو كسوغان الاربعين وحا كترى سندكي سنين لا يرادو خالد ابن امر القراشي سندكي سنين كاي سا كترى وعلى ردا خالد ابن عمر القراشي ننكاس امام احمد القبيري يروي احاديث بعض دلو هو وريا نكا سا سالوية فا احاديث بعض دلو يحيى ابن معين كان كذاباً يكذب بيناله و بانت شروطه وكان من برنو بضعف في سوادرين امام البخاري ابو زرعه الرازي وحير هذا المنكر الحديث من كان حديثه وريا ومنكر مركه حديث كان ضعفي قد برنا كجيره رجاله وحيرى منسكا مركه دولمرينا قواد معاني لكن فيعانو ادله كلا تسيد وشيغيا الحديث الحادي وثلاثون حديثك صدن يكوريه روى, ترمي... روى ابن ماكا ابن ماكا ايه كوريه عن ابن عباس ابن عباس سعد ابن سهل السعيدي اح رضي الله عنه الله رضيك النقود قال وخيري سهل ابن سعد السعيدي جاء الرجل لنا يميت انك اسمه عيسى وقال ان لسه مشكوريا معها سيد ويري شمحان صالح السيمين حيلا وحقون وقحران ملع جاء رجل النيناء ايمد الى النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقال يقول يا رسول الله رسولك الله وقال سؤالها ان نعفه لانه توقيت بذلك ايام دردها يسا توقع كم دا لي ردها وقال وحق اصد وحو ديرما اذا عدها اصد ديرا ما انا اسكولادك الله قد ديرا وحق اركا مدى اقول فران مبعيسي يشي بل وحق فران مبعيسي كتيرو فايدا بحق فران وقال في مصر چوغي كتيرو حكومي كري ونبي مصدر يلي لقد إنك تساكو في الأنصال ماها وهذه المطرة فرعون مغعيث في شواله مرحوظ وقتها بابينينا هل ما قد إنتهت رأسينه مثلا حلال يحرام أوه وعين أبوه وحدي عكري لهذا كنر إله إنا كقر لكن فرعون مغعيث أتسوقه وعندما نره نره نره يا رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رسولك إلهي دلني إتصي على عمل عمل amal taaso ila aniltu markan samayo ahabban yallaahu allahu ichlaana wa haban ya naasukun ichlaana ya kaseeri su'aalaha saxaabada qiimahooda fiirba ha amal ilaahi ugu jiclaana wa gaayada ugu ku waa sheegay waxa ilaahi ku jiclaana qul in nabi maxamed (saw) quraanka sasaa iday ku caday qofka raadin in ilaahay jecelado nabi maxamed (saw) wahi yen iyo wahwo inuu ku qilaafay ilaahay ku jecelanaayo wa gaayada ugu sahaydo qof raadiyo ilaahay inuu jecelado marka su'aalaha qiimahooda fiirso xabaar iyo himadood dadku raaci jecelayaan dadka in muslimintu ku jeceladaan waa calaamad wanaagsan lawaati nabiga (saw) laa soo maray janaaso marka taas mid kana la soo maray dadka shar ku timaadeen kan fiiriyo wajiga marka ay salaaydiye rasuulka allah waan xayejebay marka horena wajigaabaan marka dadana wajebad dadkan weesh weeda allah cala ardiyo qof fiian ay dadku qirka ku timaaneen janna u wajebad midkii sharta ku timaaneena maara u wajebad marka dadka wanwanaaksan marka nariga sallallahu alayhi wasallam tilmaana aduqiba badalusi wuxuu riisad ku saahid fi dunyada dunyada dhexdeed لكن ka zahiid ma day ku zahiid dunyada was ku dhex noosh kama nool akantaa tayfibtii laakin xaalada raba inaato ka tarto chaayl fiide zuhdi fi dunyada nahneedu wax weyn inaadan ku taallo in u garan mashquulin illa wax laga marnaana maahad u baahan taa laakiin hadda ciilaato waxa tanina waxa xisaabtadu aakhirka ku dhigto waxa weeyaan adduunka raqqa mashquul yahay ilaahidiis ka daran aan macfarayn taasa ku mashquuleeda marka waa inaad ciilkiisa iska deeydo zuhudiga adduunada laga saahido macneedu waxay tahay inaad adduunada ciilka iska deeydo oo aad ka tagto waxa Allah waxaan daruri ahaynna naxar ila mala gamana waxay raadan waa inaad ka tafto waxaan aakarno naxf u lahayn dhan wa wax alla waxaan aakarno naxf laan taa taa hadisku ku sugnaday adduunya malcuun adduunya waa naxlaqaf walaa laacmada ilahayna hadiskan waa laga suugay malcuun ma fiha wax alla waxa ku dhisan baa ada ilaahi wahad u kaashaydo laakin adduyey ka shaqeyntiin anta a ilaahi lo kaashay walnaa naftu wa maclananta marka yaan lacanadu ku dheer isagta marka maxaalay raba adduyada kun fi dunya taanka gari adduyey waxa ugu noolataa qof musaafir musaafirka balka umarayo muxuu kaga taaluqa muxuu mas'uul ah wiisaa ka adduyada marka musaafir aad ka tagay waxa koga taaluqdaa oo kaliya wax sheekaga ku saabsan aqrabaada abuu kalmaayseedo xalash wax kale isaga mashquulin hayso mashquulin marka waan nooc has in sad zahr fi duya duyaada dhixdadaa yuxibaka allah walaa ku jiclaanaya wazad zaahid fi ma inda nas dabta waxa haystaan dadka hantidoodana taka shahar faree is tusus ila u baahan faqalinka laga kaso gad maashaallah soo adu fiya kan waxa uu qof fiicmaala macnaheedu isii waa soomaan otherwise had is ku tusus iska de marka toosnaha uu way diisan tara is tususin inuu ku siiyo iska de baka wuxuu u daa markaas maashaallah waxaad noqon qof aad u qiimo badan laakin haday marka dadka wuxuuday iska daa ah dadka wuxuuday iska daa ah waxa qofarkaas ay ku jecelanaayaan laakiin ilaahay goorma ku jecelana waxii samada ka baray ilaahu jannaasi ilaahu risaq wasi ilaahu ilmi ilaahu afas qofku jecelana ka ah baro aadan kan marka barayay ku naciya marka tidaas weeyay hadithun hasan waay yuuri ibn majah rawahu ibn maah waxan rabaa hadithun وغيره اي غير كيس باساني بالسنديال اي كو وريين سنديال كاسو حسناتن او حسن اق